وَإِبْ أَخَذَ اللهَُّ م سَاقََّينَ أُوتُركِ تَبَلَةُ بَين النَّولٍ النَّثِ وَلَا تَتُمونَ وَإِذْ أَخَدَ اللهُ م سَقَدَدينَع تُركِ تَدَدَة بَلون ولا تكتمونه ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا ولا تكتمونه فنبذوه فبئت ما, فبئت ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا لا تحسبن تَجِيدُ يَا رَحْمُونُ لِمَنْ أَكْرَمَ وَيُحِبُ قَوْلَ أَن يُحْمَدُ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فلا مِنَ الْعَذَابِ وَيُحِبُّ لا ان يسننكم ما لم يتعرف فلا تحذرنهم بما فات لنعذاب ولهم عذاب اليم وله ملك السماوات والارض وَاللَّهُ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ والنهار لا الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ حَقًّا وَقَوْلُهٗ عُدْوًا وَعَلٰى دُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ حَقًّا وَقَوْلُهٗ عُدْوًا وَعَلٰى وَتَفَك التونَ في خالفس كماواتِ وَليأَض وَربنا ما خَلَقتهذ بطلاسُ بحك وَيتفَت ت في خلكِ كما وك صُبْحَانَكَ فَخِنَا عَذَابًا نَاصُ صُبْحَانَكَ فَخِنَا عَذَابًا نَاصُ رَبَّنَا إِنَّ مَن تدخل النار فقد يَا إِلَهَ نَارَ قَدْ أَتَيْتَ وَمَا لِالظَالِمِينَ مِنْ أُنصَارٍ وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ, أنصار وما للظالمين من أنصار ربنا رَبَّنَا إِنَّنَا سَبِعِنَّا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلِكِمَالِ أَنْ آلِلُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفْرْ تكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبراض رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تَخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ كلا لا تسلف الميعاد